حزب الأنباري لمحمود محمود الكردي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعين فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الذي لا يظهر عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يظهر عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يظهر عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا من له السماوات السبع خافقة والأراضون السبع ضايعة والجبال الشامخة خاضعة والبحار الزاخرة خاشعة يفضنا وأنت خير الحافظين وارحمنا وأنت خير الراحمين بسم الله الملك لله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات المطويات من يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها وانساها إن ربي لغفور رحيم وقيل بعداً للقوم الظالمين وقل ربي غفر وارحمه وأنت خير راحيم اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكفنا بكنفك وركنك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاءنا اللهم إنك أكبر وأجل مما نخاف ونحذر اللهم بك ندفع في نعور البحار ونستعيذ بك من شر الأشراب فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية تليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا من قل عند بلية صبرنا ولم يخللنا ويا من زادنا على الخطايا فلم يفرحنا ويا ذا النعم التي لا تحصى ويا ذا الأياد التي لا تنقضي بك نستدفع مكروها ما نحن فيه ونعوذ بك من شره يا رحم الراهمين حسبنا الله وكفاك سمع الله لمن دعا وليس وراء الله منتهى ولا أمن الله ملجأ فسيكي الله وهو السميع العليم اللهم احفظنا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ومفتاح الظلام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأنصار والأنصار وسيما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم الرطوان من الرحيم الرحمن الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا مذكورا اللهم معني على أهابيل الدنيا وبوايق الدهور ومصائب الليالي والأيام واكفني شر ما يعمل ظالبون اللهم في سفلي فاصحبني وفي أهلي فخلفني وفي ما فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني وفي خلقي فقولني أعوذ بوجك الكريم الذي أشرقت له السماوات وكشفت به ظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ألا تحل علي غضبك ولا تنزل به سغضك المجتبى في استطعت ولا قوة إلا بك اللهم من أعوذ بك من بعثاء السفر وكابة المنقلبين ومن الحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسور المنظر في الأهل والمال اللهم اطولنا الأرض وهوين علينا السفرة أسألك بلاغا يبلغه خيرا ومغفرة ورطوانا أسلك إنك على كل شيء قدير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حصبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بولياء أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما, ما عبد لكم دينكم وليدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وكفة أحد بسم الله الرحمن الرحيم ولأعوذك رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقات ومن شر نفافات في العقات ومن شر حاسد إلى حسد بسم الله الرحمن الرحيم ولأعم Jazz من ملك الناس اله الناس انشر شر وثلاث الخناس الذي واسوس في صدور الناس من الجنة والناس حامي بعيسي قاض وكافها يا أني مغلوب فانتصير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هوب علينا سفرنا هذا واطبيعنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الحمد, لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لم نقلبون سبحانك إني كنت من الظالمين ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك بشر ما يدب فيك بشر ما يدب عليك أعوذ بك من شر أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم إنا نجعلك في نحورهم وأنا أعوذ بك من شرورهم هو الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الحنان المنان نديع السماوات والأرض الجلال والإكرام الإفلام الله لا إله إلا أحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد اللهم يا رب يا ربي يا مالك يا مالك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو الله الله, الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللهم إني أسلك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه تنقضي لي اللهم الشفيع فيي واختم لي بخير اللهم اقضي في قلبي رجالك اللهم اقضي في قلبي رجاك واقضع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك اللهم وما رعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتي إليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فغصني به يا رب العالمين اللهم ارزقنا التوكل عليك بل إليك فإنك بنا رحيم وبحال ما عليم اللهم من تربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاضر بكل شيء ما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسه ومن شر كل ذابة أن تأخذ من آسيتها. إن ربي على صلاة المستقيم يا حافظ لا ينسى يا من نعمته لا تحصى يا من له سأسماء الحسنى يحفظني وجميع من معي بما حفظها به الذكرى فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون أعوذ بكلمات الله تأماته من غضبه ومن شرع عباده ومن همزات الشياطين وأن يحررون لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم قاف الله الذي خلق السماوات والأرض فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وصخر لكم الفلك لتجري في البحر بعمله وصخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر الردائبين وصخر لكم الليل والنهار ويأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدون يمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكون من, من الخاسرين فيا لطيف بخلقه ونطف بنا واسبيل سترك علينا وسخر لنا هذا البحر والعنواج بنبينا وأهل بيته فاطمة الزهر وبنيها حسين وأخيه حسن وعليه ودبيه وبضعفاء المهاجرين والأنصار وبشيخهم صاحب الغار وبالفاروق النوعين وبعبد القادر الشيخ فريقني يا الله يا الله يا الله أسألك أن تسخر لنا هذا البحر تجري بنا على أحسن الحال يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا مالك يا مالك يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أسألك أن تسخر لنا هذا البحر إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم احتجبت بنور وجه الله في غامض علم الله من شر خلق الله بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بما تضمنه العرش من جلالك وبما وراء الحجب من آلائك أن تسبل علينا سرادقات مجدك وابن علينا سورا من حفلك ولا تولي علينا غيرك وأشبل أعداءنا البلاء واحجبنا عنهم بالعافية يا الله يا من لا يخاف ولا يغفل ولا يموت احفظنا من يخاف وينام ويغفل ويموت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حرست نفسي ومالي وأهلي وما حطرني أو غاب عني بالحي الذي لا يموت وألجأت ظهري في حفظ ذلك للحي القيوم وأصبحت وأنسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يستباح وفي ذمته وأضامنه الذي لا يحضر طمان عبده تمسكت بعروة الله وثق ربي ورب كل شيء لا إله إلا هو فاتخه وكيلها وتوكلت على الله واعتصمت بالله وفرّضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد خالقه وارضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك النبي الأميين وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه ورطاك عنه وما تعب وترطى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومدى كلماتك ورطاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها. وأتمها كل ما ذكر الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المؤسلين والحمد لله رب العالمين